حين بكى الغريب بين المقابر مشى الغريب الحزين بين القبور نحو نبي الله صلى الله عليه وسلم فشعر صلى الله عليه وسلم بما يريد فمد يده نحو رداءه وكشف عن ظهره ذهل الغريب عما حوله وعما حوله فجثى على ركبتيه يقبل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي بحرقة المشتاقين تركه صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال له تحول فنهض وتحول وجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم والدموع لا تكف ولا تتوقف إنه عبد اليهودي الذي أتاه ليلا في قباء فتصدق على النبي بطعام فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم وأكل منه أصحابه لأنه لا يأكل الصدقة ثم أتاه في بيت أبي أيوب وأهداه طعاما فأكل صلى الله عليه وسلم منه وها هو اليوم يرى خاتم النبوة في ظهره ويقبله إنه القادم من بلاد فارس بحثا عن التوحيد. إنه سلمان الفارسي. وها هو بعد أن جف الدموع يقص على النبي قصته المريرة. إنها قصة بدأت قبل عشرات الأعوام. عندما كان طفل مدللا لأبويين غنيين من مجوس فارس كانوا يسكنون أصبahan وبالتحديد من قرية صغيرة يقال لها جي كان والده تاجر القرية وزعيمها. يكبر سلمان ويكبر دلاله بين أبوين كادا يفسدانه بالدلال فأبوه لا يريده أن يعمل في المزارع ولا التجارة قد شغف حب سلمان قلبه فصار يلبسه أرق الثياب وأفخرها ويخشى عليه حتى من النسيم، لذا أبقاه في معبد النار يتعهدها حتى لا تنطفئ. تعلم سلمان المجوسيت وهي عبادة النار وأصبح من خدمها، وذات يوم. انشغل والده عن بساتينه ومزارعه، انشغل بمبان يشيدها في القرية، فاضطر لإخراج سلمان من بيت النار ليوم واحد، وأوصاه بإنجاز بعض الأمور المتعلقة بالمزرعة، وقبل أن يغادر. أوصاه بوصية خارجة من أعماق قلبه وكأنه لا يرى في الدنيا سوى سلمان فقال يا بني لا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي وشغلتني عن كل شيء من أمري ودع سلمان والده وانطلق نحو الضيعة لكنه رأى في الطريق مبنى تخرج منه أصوات غريبة لا يعرف ما هي فما لنحوه ومشى ثم دخل باحثا عن مصدر الصوت فإذا هم مجموعة من القساوسة النصارى يقومون ببعض التراتيل وكان سلمان لا يدري من نصرانية ولا عن غيرها جلس معهم فقارن عبادته للنار بها فاستخف بعبادة النار فبقي عندهم أما والده فعاد إلى قصره فلم يجد سلمان فسودت الدنيا في وجهه وأرسل الخدم يبحثون عنه. لكن الشمس غابت ولم يعد سلمان